يوم ترونها تذهل كل مرضعه عما ارضعت وتضع كل ذات حمل حملها, وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم ب س ك ا ر ولكن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 لبئس ل ا م و ل ى و ل ب ع س ا ل ع ش ي د إ ن ا ل ل ه ي د خ للعلوم ا م ا الصالحات جنات تجري ن ت ت ح ه ا ا ل أ ن ه ا ر إن ا ل ل ه يفعل ا م ي ه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 وأن الله يهدي م و ا و ع ه النابلسي ي و ل ل ن ص ا ا و و ا ن إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئين والنصارى والذين أشركوا ا ل ل ه ي ص ل بينهم و م الاسلاميه إن الله ع ل كل ى شيء ش ه ي د أ ل م تر أ ن ا ل ل ه ي س ج د له من ف ي ا ل س م ومن ا ا ا و ت في ل أ ر ض و ا ل ش م س و ا ل ق م ر و ا ل ا س ل و ا ل ج و م ا ه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 يصهر به م ا في ب ط و ن ه م و ا ل ل ج و و د ع ه م م ق النابلسي م من ع حديد ك م ا أرادوا أ ي خ ر ج و منها من غم أعيدوا ا للعلوم ا ل ا س ل ا م ن و ا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 واذ بوانا لابراهيم مكان البيت الا تشرك بي شيئا وطهر بيتي, وطهر بيتي الطائفين والقائمين والركع السجود وأذن بالحج ي أ ت و ك رجالا و ع ل كل ى ه النابلسي للعلوم الاسلاميه من ب ه م ة ا ا ل أ ع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 موسوعه النابلسي ر ي في ك م للعلوم ق ل الاسلاميه موسوعه النابلسي ل ل ل ه ع ل ى م ا رزقهم من بهيمة من ا ل أ ن ع ا م فإلهكم فله إله واحد أ س ل م و ا وبشر ا ل م ب ي ن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 ف ا ذ ك موسوعه ا ا صواف ك ل و ا م ن ه ا وأطعموا ا ل ق ا والمعتر ن ع كذلك س خ ر ن ا ه ا ل ك م ل ع ل ك ك م ت ش و ن لن ي ن ا ل ا ل ل ه ا م ه ا ولا د م ا ء الله و ك ن ن ي ا الحسنى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 وإن موسوعه ل ى ن ص ر م لقدير ا ل ذ ي ن أ خ ر ج و ا من ديارهم ب غ ي ر حق إ ل ا أن ي ق و للعلوم ا ربنا ل ه الاسلاميه د ف ع م ل ه د موسوعه ص النابلسي م ه ا للعلوم الاسلاميه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 م ل و س و ا في ا ل أ ر ض فتكون ل ه م ق ل و ب ي ع ق ل و ن ب ه ا أو آ ذ ا ن ي س م ع و ن ب ه ا ف إ ن ه ا لا ت ع م ل أ ب ص ا ر و ل ك ن ت ع م ل قلوب ا ل ت ي في الصدور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 إ ل ا إ ذ ا تمنى القى الشيطان في امنيته فينسخ الله ما يلقي الشيطان ثم يحكم الله آ ي ا ت ه والله ل ع ي موسوعه حكيم ل ا ي ل ق ي ا ب ل س ي ط ا ن فتنة للعلوم ذ ي في ن ب ه م ر ض الاسلاميه و ا ق ي ة ق و وإن ب ه م ل ل ظ ا ن لفي ي شقاق ب ع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 وإن الله ل ل ع ي موسوعه حليم ذلك م النابلسي العفور للعلوم ا ل ا ل ا ر و ي و ل ج ا ل ر م ي الليل و أ ه ا ل موسوعه النابلسي ل ل ع ل و أ ن ا ل ل ه هو ا ل ع ل ي ا ل ك ب ي ر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 الله ي ح ك م بينكم ي و م القيامة فيما كنتم ف ي ه ت خ ت ل ف و ن ألم ت ع ل م أن ا ل ل ه ي ع ل م م ا في ا ل س م ا ء و ا ل أ ر ض إن ذلك ك في ت ا ب إن ذلك على الله م ي ه موسوعه النابلسي ي للعلوم م الاسلاميه ل ي آ ا ا ت بينات تعرف ن في و ج الذين كفروا المنكر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 الله يصطفي م ن الملائكة و س ا و م ن ا ل ن ا س إن ا ل ل ه س م ي ع بصير ي ع ل م ما بين أيديهم بين و م الاسلاميه خ ف ه م اسماء الذين و ا ل ل و ا و ا س ن ى